أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهِ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 مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ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 الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان معوقين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 قُلْ يَتَوَفَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْكِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَدْعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَرَدْعْنَا نَعْمَلْ صالحا إِنَّا مُقِيمُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيكم لقاء يومكم هذا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 تتَجَافَجنُوبُهُ مانِ المَضَادِ عَدُونَ رَبَّهُم خَوْفَُوا وَقَم وَمنَِّا الرَزَقَناَاهُمْ ي فِ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 يَخْرُنونَ مِنْهَا وَيَدُورُ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى عَذَابَ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَنْ أأَفْلَمُ مِن من ذُكِ رَ بِآياتكِ رَبّه فُمَّ أَعْرَضهَا إِا مِنَ المُجرمينَ منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية مُن تَقمُون وَلَقدَدآتَنَا مُسَلكِتابَابَ فَلَا تَقُ فِي مِنِْيَة مِن لِقَائ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 افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم أفلا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قِنْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ